لا على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ليونذب أسى شديدا من الدن ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ما فيه أبدا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 خذوا من دونه أهلها، لو لا يأتون عليهم بسلطان بيد، فمن أظلم منهم ما يفترى على الله كذبا، وإذ اعتزلتهم وما يعبدون إلا الله إلى الكهف يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّن أَمْرِهِم مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن مِن يَقُولُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فلن تجد لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وتحسبهم أيقاظا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا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 إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ذنوا عليهم بنيانا ربهم أعلموا بهم قال الذين ولبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً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 فلا تمار فيهم إلا وَلَا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن ذَلِكَ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله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 أُنْصِتْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِي مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ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 ولا تطعم أن أو فل قلبه عن ذكرنا واتبعه وهو كأن أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن ادنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغثوا بماء إن كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت موتفاقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنة عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسواق من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سُوء وسيو واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم السواء وحسنة متفقا الله اكبر الله